ألم يأۡنن الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟